لآن ل آ ا ق ر موسوعه النابلسي خجيم و للعلوم ا ا ل ا د ي ما ينظرون س ل ا واحدة ت أ خ ه م وهم ي خ ص م و ن ف ل ا ي س ت ت ط ي ي ع و و ن ص م و ل الله إ ى أ ه م ي ر ج ع و ن 「おいでやすみなさい」 ا ل ر ح موسوعه ن ص د ق ا ل م ر ل ن إ النابلسي إ صيحة واحدة فإذا هم ا للعلوم ي الاسلاميه اسماء الله الحسنى كنتم ハーブル ا ェンダーティーンレオンフィーショーンファーキーオン。ホームワーズワーズホームフィーオンフィーオンフィーオンフィー ا ل フィーオンフィーオンフィーオンフィーオンフ ا ーオンフィ و ا م ت ا ز اليوم أ ي ه ا المجرمون أ ل م أ ع ه د إ ل ي ك م يا بني آ د م أ ن لا تعبدوا الشيطان إ ن ه لكم عدو مبين و أ ن يعبدوني هذا صراط مستقيم و ل قد أ ض ل منكم جبلا أ ف ل موسوعه ت ك ذ ه النابلسي للعلوم الاسلاميه و و ويكلمنا أ ي د ي ه م وتشهد أ ر ج ل ه م بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أ ع ي ن ه م فاستبقوا الصراط فانا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا 「私たちは私たちの暮らしを楽しむ ا とに夢を追 ن かけることに ن を追いかけ ن ことに夢を追いかけُことに夢を追いかけることに夢をَ ل َ ا る ا とに夢を追いかける ن َにَを追いかَることに夢を追いかけることに夢を追いَけَこと ا 夢を追いかけることに夢を追いかけることに夢を追いかけることに夢を追いかけることに夢を追いかけることに夢を追いかけるこَに夢を追いかけることに و ي ح ق ا ل ق و ل على ا ل ك ا ف ر ي ن